التسجيل السابع والأربعون استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف السرية باء الغزوة bu aile un bus